إذا سمعتم سياح الديكة فاسألوا الله من خضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعودوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا